وبها بشر تدعو ربيه أين المطر ضمأ للأرض يشاققها وتألم في الضمأ الحجر أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ضمأ للارض يشاققها وتألم في الضمأ الحجر والغصن تَعَرَّ مِنْ وَرَقِينَ عن عَنْ شَجَرِ ثَمَرُ وَالْعُشْبُ تَأَخَّرَ مَنْبَتُهُ وَالْغَيْثُ لَهُ الْخَلْقُ تدعو ربي أين المطر, المطر؟ وما أقول للعار يشاطقها وتعلم في ضم الحجر والناس تراجع خالقهم. أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث يا ربي قد أحد قبل الخلق الخطر أَنْعَطِ الشَّعْوَ بِهَا بَشَرٌ وما اونيل هللوش في الظمه الحجر الله ضراتهم بغيوم راحه و تطایر في سحب شرر ارض عطشا و بها بشر تدعو ربي این المطر و وَإِذَا رَعَدُونَ يَعَلُوا جَوًا وَأَصَابَ الْخَالْقَ بِهِ اذْ فالحمد فَالْحَمْدُ الْحَمْدُ أَيَا رَبِّ شُكْرًا